بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود.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 وأرسلنا الجياح لواقح فأنزلنا من السماء ما أنفسقينكمه وما أنتم له بخازنين وإن على نحن نحيي ونموت ونحن الورثون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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك أنلا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون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 قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لا أزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 قَالَ وَمَن يَقنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين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 ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَاُولَئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُونَ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَا بَنَاتِ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَاوِلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَ